ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا وما إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 لَكِنَّ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بيضاء قَالَ للملأ حوله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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون العون لنا لا قالوا لفرعون لنا لأجرا إن لنا لا أجر كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين قال لهم ما ألقوا ما وأنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم هو لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا, أن كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اجر بعبادي انكم متبعون فاوسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى لا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر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 ربك له والعزيز الرحيم. وَأَفْلَوَعَلَيْهِمْ نَبَائِذُ رَأْيِهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَادِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِلَّا تَدْعُونَ أو يفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل ولدنا آبًا كذلك يفعلون. قال أفرئتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي عمدي رب هب لي حكما وألحقني بصالحين وجعل لي لسان صرق في الآخرين وجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من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 وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كروة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 لا فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاجئين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات بآية, فأتي بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شركه ولكم شرك يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَدْرِكُمْ خَطِيئَتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَالِحِينَ فَإِنَّمَا وَمَا أنت إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُكَذِّبُونَ فَاسْتَقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنما كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان قوم مُؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما مِنْ من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون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 والشعراء يتبعهم الغان ألم تر أنهم في كل وادي ينمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلب